واتى هم الله واتى وَإِذَا قِيلَ ويستوفي لكم رسول الله هل هو روس هم هو يصدون وهم مستكبرون سواء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 رسول الله على من عند رسول الله حتى ينفذ ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجع لا يخرجن الأعز، لا يخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله ولالمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا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 ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي احدكم الموت من ربني أئت أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا إلى أجل, قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني الى اجل قريب فأصدق, فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون